استووا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Slaatste plaatste plaatste plaatste plaatste plaatste plaatste استقابوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعذون نحن أulia.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 ولا تستوي الحسنه ولا تدفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبين عداوته كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وانما Samen met dezelfde mensen in de wereld. En dat